بوك تو وسم ديسات أدين واحد وثمانون واحد وثمانون الماضي واحد الماضي واحد بيسات يكتب يكتب يون بيساوليست هو كتب خطاباً هو كتب خطاباً آيانا بيسالا باشتوكو وكتبت هي بطاقة وكتبت هي بطاقة تشتات يقرأ يقرأ يون هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة ايانا читала книгу وقرات هي كتابا, وقرأت هي كتابا ён هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. яна هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. ён هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه يون بو بلا ستاراننا هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهده هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة ينبو بيضني أليانا بلابهاتيا هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية ويهوني بلو غروشي أبلي بازيكي هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان لديه مال بل ديون و يого не هو ما كان محظوظا بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا У яго не было поспехаў, а были провалы. هو, ма кана нажихан, бэл фашилан. هو, ма кана нажихан, бэл фашилан. юн не был задаволены, а был незадаволены. هو, ма кана радыян, бэл кана муссаан. هو ما كان راضيا بل كان مستاء ين ني быў шчаслівы а быў няшчасны هو ما كان سعіда بل كان تعيса هو ما كان سعіда بل كان تعيса ён не быў симпатычны а быў несімпатычны هو ما كان ودوداً بل كان غير ودود هو ما كان ودوداً بل كان غير ودود